وابن الوليد تغلب عليه من هذا المزاج نفسه ناحية الحيوية أو ناحية البنيان والتركيب وأصح من هذا أن نقول إن عمر كان جنديا في أخلاقه الوازعة الحاكمة وإن خالدا كان جنديا في أخلاقه الدافعة المهاجمة وفي الجنود كما لا يخفى هذه الأخلاق وهذه الأخلاق ولا ريب أن هذا الفارق بين الفاروق وسيف الله إنما هو قبل كل شيء فارق بين نفسين أو بين رجلين أو بين شخصيتين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 قال لها انت طالق إن كان فطورنا غيره، فلم يزل يغنيه إلى السحر، فلما كان السحر قالت زوجته هذا السحر وما أفطرنا، فقال انت طالق إن كان سحورنا غيره، فلما أصبح قال لابنه خذ جبتي هذه واعطني بردك ليكون الحباء فضل ما بينهما، فقال له يا أبتي أنت شيخ وأنا شاب وأنا أقوى على البرد منك، قال يا بني ما ترك صوتك هذا للبرد علي سبيلا ما حييت وأطرح كل ما في هذه القصة من المبالغة والاغراق تبقى منها بقية كافية لبيان مكان الغزل من نساكي بني مخزوم فضلا عن الشعراء والظرفاء وندع القبيلة إلى الأسرة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 باليمامة ايام الدعه بين زوجيه بنت مجاعه وبنت المنهال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 عليكم بالجهاد فالحرب عنده اشتهاء والعروس عنده غاية المتاع والحرب في رأيه حسناء تشتهى ابدا ولا تشيب كصاحبة الزبيدي التي تكون في مبدئها فتية تسعى لزينتها بكل جهول ثم تصبح شمطاء جزت شعرها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل وايا كانت متعته بالمراه الحسناء او بالمقام الوثير فهي متعة القوي اليقظان وليست بمتعة الضعيف المستنيم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 وربما ذكره وهو غاضب فسماه الاعيسر ابن ام شمله فكانت هذه الكلمه ادل على التحبب منها على الكراهه ولاحت كانها كلمه المغلوب في لعبه لا في غرض عظيم يقعد ويقيم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 لم يكن يقتل احدا قط وهو يشك في صواب قتله وان اخطا وجه الصواب فالقتل الذين طاحت بهم سيوف الجلادين بامره في نهر الدم كانوا يستحقون عنده القتل قربانا الى الله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 جاء عنده أن يؤمن بهذه الحقيقة وأن يدبر أمر التراجع بعد ذلك على النحو الذي يصون الكرامة ويصون الدماء ويكون المخدوع المغلوب فيه هو الذي أمكن التراجع من بين يديه وقد كان في وسعه أن يبطش بالمتراجعين جميعا قبل أن يفلت من أوهاقه المطبقة عليهم هذه هي الجنديه البصيرة بمزاياها في الكفة الراجحة والكفة المرجوحة أو هذه هي الجنديه الغالبة أبدا وهي في إقدام أو في إحجام ولقد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 وإن كانت خشنة غليظة ولم يكن فيه هو مثل هذا الجانب في عمله أو كلامه وقد كان الأدنى إلى الظن عند النظرة الأولى أن تنمو الفكاهة مع الرجل الذي نشأ في مهد اليسار ولا تنمو مع الرجل الذي نشأ على العسر أو اليسر قليل لكنها النظرة الأولى ولا تتعداها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 وما أكثر المفارقات في حياة المعسرين ولعلنا نبلغ مقطع القول في هذه الملاحظة حين نقول إن الموسرة أقدر على التسلية وإن المعسر أقدر على الفكاهة، وبين التسلية والفكاهة فرق غير مجهول، رحم الله خالدا إنه كان جنديا وكفى لكنه قد عوض في جانبه الواحد عن جوانب عدة في الآخرين، لأنه قد رزق الجنديه في طرازها الأول، ورزق منها وحده ما يكفي عشرة من جنود التاريخ المبرزين،